خمسة. استمع إلى نطق حرف الجيم بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية، ثم لاحظ: جا جو، جي. رجل، شجر، جسر، عجبا، جمل. يليجو خرج جلس لجب